وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَا أُمَّتِي جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا قَالِدِينَ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 وَكمْ قَصَمن مِن قَرِيَةٍ كَانَ الطُظَالِمَةًَ وَأَي شَأْنَّ بَعْدَ قَوْمَ آ قَرين فَلََّ أَحَُّ بَأسَّنَ إِذ بِنهَا لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا قَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرضَ وَمَا بَلَ مَا ل عبِي لَ أرَدنَا أَ التَّخِذَ لَ وَاتَّخَزْنا مَِّدُ الن جِ كُ فَعل ببلَلْنَّقُذِفُ بالِالحَقِ عَ البَْطِ فَيَدَمَغُوا فَإذاَا وَذهِقق وَلَُمُوإْلُ مِنَّا تَصِفُون وَلَهُ مَن فيِي السَّمواتِ وَض الأررب وَمَن عِ دَو لَا يَتَكْبِونَ عَنْ عِبَادَته وَلَا يتحسِرُون يُسَبّحونَ الليلى وََّهَا رَلَا يَفْتون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 اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ لَئِنْ جَاءَنِي بِهِ لَأَعْلَمَنَّهُ مِنَ الْغَيْبِ أَمِتَّخَذُوا مِن دُونِي آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ لَئِنْ جَاءَنِي بِهِ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 سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم مَا بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون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 قُلَّ شَيْئٍ حَيٍ أَفَ لَا يُؤمنِنون وَجعَن فِي الأأَرضرَ واسِيَ أَن تَميدَ بِهِم وَجعَنافِيهَا ف جاجًا سُغُلَ لعََّهُم يَهْتَدُون وَجَعَنَّ السَّم أَسَقُ فَم مَحقُوبَ وَهُم ن آياتاتِهَا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍّ مِنْ قَبْلِكَ الْقُلْدَةَ أَفَإِنْ مَاتَ فَهُم خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَن بَلُوكُم بِالشَّلِّ وَالخَيرِ فتْنتَون وَإِلَ إنَا تُ جَعون وَإذا رَآكَد الذيينَ كَفَء يَاتَّخِذُونكَ إِللاا زُوًا أَهازدلَ يَذقُر آالِهَ تَكُمْ وَهُون بِذِكنِ الرَّحمَنِ هم كافرون. وَلَيَقُولَنَّ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْأَوَانِ لَيَعْلَمَنَّ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ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 قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آليات تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها مِنْ أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي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 فتَو اللهَّه لَ أكيدَ أَصْنَامَكُمْ بعدعَْ أَنتُ وَلُّ مُدِبِريد فَجعَلَم جُذاازًا إِدلا كَذيرَد لَم عَلَم إلَيْه يَْجِرون قَدُوا مَنْ فَعَلَ آذَا بِآالِاسِ إِهُلَ مِنَ الظَّالِمين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 قال أَفَ تَعْبُدُونَ مِن دُونلهِ مَا لَا يَ فَعْكُمْ شَيْ أَ وَلَا يَضُرُّكُم أُففِيَّكُمْ وَلمَا تَعبُدُونَ مِن دُون اللهِ أَفَل تَعقِلون قالوا حَرّقُوه وَمصُوه آالِهَتَكُمْ إ كُتُم فَعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ولجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وَوَهَبَ لَنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عابدين. ولوطاً آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا القوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يَنُوبْنَ لَهُ سُبْحَانَ رَبِّكَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فهل أنتم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 وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَأَذَقْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ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 فَسَتَجَابَ لَنَا وَنَجَّيْنَا مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ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 وَالَّتِي أَحْصَلَتْ فَرَجَاهُ فَلَفَتْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبْنَاءَ آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ وَتَقَططَّعوا أَمْرَون بَيْنَوم كلُّ إلَن راجِعُون فمَيْ يَعملَد مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤِّن فَل كُفْرانَ لِسَعيهِ وَإِنَّا لَ كَاتِبُون وَحَرام علىى قَريَةٍ أَهلَكْنَاه أََّ وَم لا يَعجِعون حتىَ إِلَ فُتِ حَت يأجوجُ وَمَجُوجُ وَغُ مِن كُلِ حَدَبسلُون وَقَاْ أأَرَبَ الْوعدُ الْ الحَقُّ فَإِلَه شَاهْ إِ صَةٌ أَبَْصَالُ كَفَرُوا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 لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُلَٰئِكَ عنها مباعدون لا يسمعون حسيسًا وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلفهم الملائكه يتوذا هذا يومكم الذي كنتم تعدون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 وَلقَذكَ تَبنَا فِي الزَّبُور مِن بَعْد الذِكرِ أن الأأَرضَ يَرزُهاَا عبَادَ الصَّالِحُون إِ فِي هذا لَبَ ل غَلِّقَوْ مِن عَابِدين وَمَا أَرسَلناَّكَ إِللاا رَرحْمَةَ للِعَمِين قُلْإِ ماَا يُحَ إلََ أََّ م إلَ وكُم إلَ وَحِدُ فَحَد أَنتُم مُسلمونُون فَ تَالَّ فَقُل ذَ تُكُلَ